تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين اَمَنُّ كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَثُرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ